أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يعلم مَا يَغْلِقُ الْمَن فِي السَّمَاءِ وَمَا يَفْتَحُ إِلَّا لِمَنْ شَاءَ وَمَا يَمْلِكُونَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ يَظُنُّونَ سُولٌ وَتَمَجَّوُ بِالْبِرِّيِّن تَقُوا وَتَنَا a uh... فاسحوا في المجالس فاسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Na lo